وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أليك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين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 لا تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وحاججه قومه قال اتحا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 وكيف تخافون ما اشركتم ولا تخافون ان لكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالام ان كنتم تعلمون